عزيز حبيب لديه فقال لملائكته وهو أعلم به ماذا قال عبده أي بعد أن ما تلأوا هذا الحبيب قالوا يا رب حمدك واسترجع قال للملائك ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد